يجمعنا جميعا في رياض الجنان في مستقر رحمته في جوار حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كنا في الكلام عن المرحلة السادسة وسنبدأ بإذن الله في هذه المرحلة عودا نقرأ من أول هذه المرحلة ولعل الأخها السلام. نقرأ من المرحلة السادسة جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد ويسمى في المصطلح المعاصر في المصطلح المعاصر بالتفسير الموضوعي وهو الذي ألفه فيه الإمام اللغوي الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن المقصود بهذه المرحلة أن نأخذ من كل صورة المقطع والغرض من إنزالها ليتضح لك المقصود عند جمعها مع الآيات الأخرى مثال ذلك المثال الأول ما قصه الله سبحانه وتعالى من أحوال التماء يوم القيامة أنها تمور مورا وأنها تتفتر وأنها تنشق بالغمام وأنها تطوى كطي سجل للكتب إلى آخره. فهذه الآيات جميعا تتكلم عن موضوع واحد وهو الثناء لذلك ينبغي لك لذلك ينبغي له أن يعرف أن هناك أمرا عظيما في تغير هذه الألفاظ بعضها مع بعض في موضوع واحد وهو حال الثناء في اليوم الآخر. إحسان تبارك الله فيه. الآن تأمل معي أيها الحب عندنا ما يتعلق بجمع الموضوع الواحد في مكان واحد من آيات كتاب الله عز وجل عندنا آيات كثيرة تكلمت عن موضوع واحد وتفرق هذا الكلام في سور كثيرة من كتاب الله عز وجل هذه الآيات التي تكلمت عن هذا الموضوع المحدد المعين لو جمعت فإنه عند إذن ستلحظ أن هذا الموضوع قد اكتمل وتم من كتاب الله عز وجل بمعنى أن عندما تقرأ آية في كتاب الله في أي سورة من السور فإذا هي تتكلم عن موضوع مثلا قصة موسى عليه السلام ثم تقرأ في سورة أخرى قصة موسى في سورة ثالث رابعة خامسة عاشرة وهكذا تكررت كثيرا في في القرآن عندما تنظر في هذه القصة وقد تنوع ذكرها في كتاب الله عز وجل ألا يتبين لك أمر جديد و يعني قضية قد تكون لم تظهر لك فيما سبق فيما تعلق لو جمعت هذه الآيات من أولها إلى آخرها بلى سيظهر لك وهذا مطلوب لأنك تلحظ أن كثيرا من السلف عند تفسيرهم لكلام الله عز وجل يجمع هذه الآيات فيفسر هذه الآية بالآية الأخرى التي وردت في سورة أخرى وهذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن فتجمع الآيات في قصة ما ثم يتبين لك أنت لو جمعت مثلا قصة موسى عليه السلام في كتاب الله عز وجل لا لتبين لك الأمر جليا من مبدأ موسى عليه السلام كما في سورة القصص إلى آخر ما وقع له عليه السلام في كل ما ذكر الله عز وجل من عبري وعظات هذه القصة إذا لم تجمعها فإنها ستكون مشتتة مفرقة ليست بذاك الوضوح الكامل في ذهنك لكن اجمع هذه الآيات من كتاب الله عز وجل وهو ما يسمى بالتفسير الموضوعي في الاصطلاح المعاصر سيظهر لك الموضوع جليا جدا وستبين لك الأمر أضرب لك مثلا الآن ليتضح هذا الأمر بل لتتضح هذه القضيه بشكل يكون معه شيء من الرغبة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا النحو كيف يكون هذا الأمر خذ مثلا ما يتعلق بأحوال السماء في يوم في يوم القيامه الله عز وجل تكلم عن السماء في يوم القيامه في موطن واحد فقط في مواطن كثيره جدا اليس كذلك في مواطن كثيره جدا من القران إذا هذا الكلام عن حال السماء في مواطن كثيره جدا من كتاب الله عز وجل هل هو لتكرار هذه الحادثه لتكرار هذه هذه الحال لتكرار هذا الوصف فقط أم أن هناك أمر جديد في كل مرة يتكلم القرآن عن هذه السماء وعن أحوالها في يوم القيامة هناك أمر جديد هناك وصف جديد هناك خبر عن حال هذه السماء يختلف عن الخبر الذي جاء في سورة الأخرى هناك ولا شك اختلاف نعم هناك شيء من الترادف في بعض الآيات ولكن أكثر الآيات ليس فيها هذا الترادف إنما فيها إخبار بصفة أخرى بحال ثانية لهذه السماء وما يقع لها في يوم القيامة اضرب لك مثلا على هذا بعدد من الآيات التي تكلمت عن حال السماء في يوم القيامة انظر مثلا إلى قوله جل وعلا في سوره الطور وهو يتكلم عن السماء يوم تمر السماء مورا يوم تمور السماء مورا هذا المور ما هو في لغة العرب عند المفسرين في كلام الصحابة بعدهم ايضا كذلك في كلام اللغويين ما هو المور في لغة العرب الاضطراب والحركة الشديدة الاضطراب والحركة الشديدة هذا هو المور فالمور في لغة العرب هو الاضطراب والحركة الشديدة وهذا هو تفسيرها الواضح البين حتى في كلام السلسي رضوان الله عليهم أجمعين يوم تمر السماء مورا أي أنها تضطرب وتتحرك هذه السماء إذا اضطربت وتحركت وتغيرت أي بدأت في في التغير عن حالها الذي كانت عليه في الدنيا هي في هذه الدنيا كيف حال السماء أترىها مضطربه تتغير أم أنها ثابتة مستقرة هي ماذا ثابتة. ثابتة مستقرة في هذه الحياة الدنيا في الآخرة تختلف إذن هناك حركة واضطراب في الآخرة لم تكن في الحياة الدنيا عندما تنظر أيضا في الآيات الأخرى التي وصفت حال السماء في قولها عز وجل والسماء بنيناها بأيدل وإنا وإن لموسعون في قولها أيضا عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادة وبنينا فوقكم سبعا شدادة أي في هذه الحياة الدنيا وبنينا فوقكم سبعا شدادة معنى شداد أي قوية متينة وإذا قال الله عز وجل في سورة تبارك فرجع البصر هل ترى من فطور أي أن السماء ليست فيها أي فطور ليست فيها أي انشقاق محكمة متينة وكما في الآية الأخرى والسماء بنيناها بأيدي وبأيدي هنا بمعناه بماذا؟ بقوة بقوة الأيدي هذا بمعنى يعني جمع قوة وليس جمع أيدي بأيدي أي بقوة وليس جمع الأيدي هنا مع إثبات الصفة ال اليد الله سبحانه وتعالى على وجه نيريق وبس ولكن المقصود هنا هو ذكر القوة أن السماء بنيت بقوة بإحكام فهي متينه محكمة ليست فيها فطور ليست فيها شقوق سبعا طباقا شدادا عظيمة بخلاف الأرض فيها من التشقق وفيها من الضعف ما فيها هذه هذا هو حال السماء في الدنيا ما حال السماء في الآخرة اختلف الأمر جل... جل... جليا اختلف ففي الآخرة قال الله عز وجل بدأ في سورة الطور يوم تمور السماء مورى أي تبدأ في الحركة تبدأ في الاضطراب تبدأ في التغير ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل أن هذا الاضطراب وهذه الحركة يكون بعدها ماذا يكون بعدها انفطار والانفطار هو ماذا بداية بداية الانشقاق النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدمه بمعنى بدأت في التشقق بدأت في التشقق فالانفطار هو بداية بداية التشقق ثم بعد ذلك عندنا بعد الانفطار عندنا التشقق الكامل الواضح فإذا السماء أو السماء انشقت وانشقت السماء فهي يوم واهيه واهية المقصود ان الاخبار عن الانشقاق والتشقق جاء بعد ما يتعلق بالانفطار وهذه حال ثالثه للسماء اذا في البداية تحركت وطربت ثم بدأت في الانفطار التشقق ثم انشقت بالفعل ثم بعد ذلك ما يكون في حال هذه السماء اخبر الله عز وجل ايضا في سورة عن بخبر جديد عن حال السماء فقال سبحانه وتعالى وفتحت السماء فكانت أبواب. فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا بعد أن شقت وبدأت بالتشقق إذا هي الآن ليس مجرد تشقق وإنما هو أمر أعظم من هذا بكثير وهو أنها فتحت فأصبحت أبواب أبواب ظاهرة بينها واضحة للعيان بل إن يعني سياق هذه الآية يدلك على أن السماء كلها من أولها إلى اخرها أصبحت ماذا أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا يعني كأن السماء كلها أصبحت أبواب. فأنت إذا نظرت إلى السماء في اليوم الآخر بعد هذه البدايات لها إذا هي بعد ذلك تكون كلها من أولها إلى آخرها أبواب أبواب لماذا؟ لتنزل الملائكة كما قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلة تتشقق بالغمام الأبيض يفتح السماء ثم استعدادا لنزول ملائكة الله عز وجل إذن هذه مرحلة أيضا من مراحل أحوال السماء في يوم القيامة. عندنا بعذالك مرحلة تكلمنا عنها سابقا وهي ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجلي للكتب. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة أخرى في سورة التكوير ماذا؟ وإذا السماء وإيش؟ كشيط. كشيط. وذكرنا معنا كشيط قبل. وتكلمنا أن تفسير هذه الآية وإلى السماء وكشيط هو ما ذكره الله عز وجل في قوله يوم نطوي السماء كطي السجلي للكتب. إذن هذه الأحوال للسماء بدءا من انها تطير وتحرك. و يحصل لها انفطار يحصل لها الانشقاق، يحصل لها بعد ذلك التفتح الشديد في هذه السماء ونزول الغمام الأبيض من خلالها ثم بعد ذلك ما يحصل من أن هذه السماء تطوى كطي سجل للكتب هذه أخبار عطيمة جدا عن أحوال هذه السماء إذا جمعت هذه الأحوال تبين لك ما الذي يحصل للسماء الدنيا في يوم في يوم القيامة للسماء الدنيا في يوم القيامة كذلك أيضا أخبر الله عز وجل أحوال هذه السماء أنها تكون أحو كديهان فاذا شقت السماء فايذا الايه في سوره الرحمن وان شقت السماء فهي يومئذ وهي هذا الخبر وفي في سوره الرحمن فاذا شقت السماء فكانت ورده كديهان فاذا شقت السماء فكانت ورده كديهان الانشقاق يحصل ثم بعد ذلك تكون السماء ورده كديهان ورده ذكرنا لكم معناها انها تكون بماذا أنها بلون بلون الورد، أي أنها يتغير لونها. بعد هذه الزرقة أصبحت تميل إلى لون الورد، فيه شيء من الحمره مع اضطراب اللون، ليس حمرة قانية صافية، وإنما هي حمرة يخالطها ألوان أخرى مع. فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدهان، الدهان هنا إشارة الى الدهن، معنى أن هذه هذه السماء يكون فيها مع هذا اللون شيء من صبغة الزيت، يعني فيها كالمل. فيها مهلب والمهل هو الزيت المغني الذي يتقطع في حركته فانظر الى هذه الحال للسماء تصور الآن السماء التي تراها عندما تقوم في يوم القيامة فأنت ترى هذه الحال العظيمة للسماء تجد السماء السماء تضطرب تتحرك تجد أنها بدأت تنفطر ثم, ثم تنشق ثم تتفتح تفتح العظيمة ثم الغمام الأبيض ينزل من خلل السماء وأنت تنظر إليها ثم يحدث بعد ذلك أن جبار سبحانه وتعالى يطوي هذه السماء يقشعها قشعا جلا والا ثم أن هذا اللون للسماء يتغير ويضطرب وتصبح كلمهن فيها شيء من يعني من صبغه الزيت ونحو ذلك هذه الحال للسماء عندما تنظر إليها الان تنظر اليها بنظري فكرك بنظري تاملك بنظر خيالك عندئذ توكن ما الذي سيحدث في ذلك الموقف العظيم لكن دون جمع هذه الايات لا يتحقق هذا لا يتحقق هذا لك، لكن إذا جمعت هذه الآيات في موطن واحد تبين لك ما الذي يحدث للسماء في اليوم الآخر. كذلك اجمع ما يحصل للجبال أيضا في اليوم الآخر. الله عز وجل أخبرا أن الجبال بأحوال عظيمة شديدة جدا. فمن الذي يحدث للجبال في ذلك الموقف؟ تأمل ما قص الله عز وجل. هل هو خبر واحد؟ لا. أخبر عن الجبال بأحوال كثيرة وأخبر عن غير الجبال عن الأرض أيضا بأحوال. كل ذلك من أجل أن تتخيل وأن تتصور وأن تدرك. ما الذي سيجري لهذا الكون من أوله إلى آخره في يوم القيامة وهذا من أعظم ما يجعل الإيمان بالله عز وجل على أعلى ما يكون وعلى أتم ما يكون لأنك عندما ترى أن نفسك الضعيفة المسكينة ثم تنظر هذه السماء العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثثة كل سماء كم؟ مسيرة كم؟ خمسمائة ثلاث خمسمائة سنة كتب كل سماء فقط يعني سمك السماء خمس خمسمائة سنة ثم بعد ذلك يحدث لها ما يحدث فأنت يعني ما أنت في هذا الكون العظيم عندما تقوم القيامها لست بشيء لست بشيء هذه الجبال العظيمة التي تراها يعني على جبل كما يذكرون اه اه ارتفاعه عن سطح الأرض فقط طرابة كم؟ 8 كيلومترات ارتفاعه عن مستوى سطح البحر 8 كيلومترات تحت الأرض ثلاثة أضعاف منه يعني لو, لو أردنا أن نأخذ حجمه بالكل يعني عندك الثلث فوق الأرض وعندك الثلثان تحت الأرض إذن كم كيلو تقريبا عظم هذا الجبل وضع ثمانية في ثلاثة كم أربع, اربع, اربع, أربع وعشرين عندك أربع وعشرين أربع وعشرين كيلو متر ارتفاع هذا الجبل ومع ذلك يعني تقرأ في كتاب الله عز وجل ما الذي سيحدث لهذه الجبال م. من الدك ومن المتر كلاباء المتر ولا شيء كل كالعلم المنفوش بل إنها تسير صيرا وسيّر الجبال جباله سيّر لن تصبح شيء. فلما تتأمل هذا وتتأمل ما يجري في يوم القيامة، تتأمل الآيات التي تكلمت عن هذه الأمور يا أخي يقر في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدرة الله عز وجل الذي فعل بهذه الكائنات العظيمة ما فعل. إذا ما حالك أنت وما يعني ما موقفك في يوم القيامة وأنت ترى هذه الكائنات كيف تغيرت كيف تطورت، كيف حصل بها ما حصل؟ معي في هذا فيما يتعلق بجمع الآيات التي تكون في موضع واحد في موضع واحد وضربنا مثلا فيما يتعلق بالسماء فيما يتعلق بالجبال الاحوال الكثيرة ولأقولك خب السلام يعني تتجاوز هذا إلى المثال الثاني مباشرة لأن تكلم عن الجبال وما يتعلق بها قد يطول قليلا في الصينية. الحالة الثانية دع ما يتكلم عندك عن الجبال تكلمنا عن السماء وهناك آيات أخرى تكلمت عن حوال عن احوال الجبال ليس كذلك ندع هذا إلى المثال الثاني مباشره واتمنى من كل قارئ لكتاب الله عز وجل ان ينظر في احوال الجبال في كتاب الله أن ينبغى في أحوال الجبال في كتاب الله سيجد عجبا من هذا سيجد عجبا يعني يثير عنده شيء من الخوف والرهبه من ربه سبحانه وتعالى الذي فعل بهذه الجبال ما عظمها ومع يعني كبير حجمها وقوة صلابتها مع ذلك بأمر واحد منه سبحانه وتعالى اصبحت هذه الجبال لا شيء تأمل الآيات الوارده في شأن الجبال اجمعها من كتاب الله عز وجل ستجد عاجبا من العجب وستلحظ بينا أنك عندما تقرأ هذه الآيات من كتاب الله ستلحظ أنك أمام شيء عظيم سيحدث في اليوم الآخر نعم ننتقل بعد ذلك إلى المثال الثاني لكن قبل المثال الثاني كان عندك يا عبد الله بالنسبة لسورة للآيات التي تذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام فنجد أن من كثرتها قد يكون هناك دلالة على ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخاطب رسوله ويقول لها انت ترى حال موسى فاصبر على حالك لقرب قصة موسى من قصة محمد صلى الله عليه وسلم نعم احسد هذا صحيح ما تتأمل ما يتعلق بما جرى لموسى مع قومه يعني موسى جرى له مع هؤلاء اليهود شيء عظيم جدا شيء لا يكاد يوصف تأمل ما ذكر الله عز وجل في القرآن من حال هؤلاء اليهود شيء يعني موسى وجد من فرعون ما وجد وجد أيضا من هؤلاء اليهود من قومه ما وجد فعندما يكون هذا مع بني إسرائيل مع اليهود بنسبة لموسى فلا شك أن هذا يهون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما وجد وهو بعد ذلك يهون علينا جميعا ما نجد من أقوامنا نحن يعني من منا وجد كما وجد موسى من قومه من منا وجد يعني بعضنا وللأسف الشديد عندما يواجهه أبوه أو أخوه أو أمه أو أحد من أقاربه أو جار له أو زميل أو صاحب بكلمة وشيء من العتاب وشيء من الـ يعني الـ قد يكون شيء من الإذاء له في أمر من أموره او طرد من البيت ونحو ذلك في قضية هو يريد أن يعني كان يقصد منها أمرا دعويا شرعيا يريد أن يمروف عن منكر ثم يواجه بقوة من أحد من أطراف عائلته أو من أحد من من هو قريب منه فعندئذ يحصل له ما يحصل من يعني الغضب يحصل له ما يحصل من يعني أحيانا الندم على أنه أقدم على ما أقدم عليه يحصل له أيضا أحيانا أنه خلاص يعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك يترك الدأوة إلى الله عز وجل أو أنه أيضا كذلك حينا يريد أن يأخذ الأمر أمر شخصي نفسي فيواجه الأمور بقوة بحزن بشدة فإذا واجهه أبوه مثلا بكلمه ردها مره مرتين ونحو ذلك وهذا لا ينبغي أبدا. إنما وجهها كما وجهها الأنبياء عليهم السلام. فلا شك أن من هذه القصة من قصة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هناك من العبر والعظات الشيء الكثير الذي ليس بالقليل أبدا. نعم في سؤال آخر. طيب أقرأ بالسلام. المثال الثاني في الآيات المتعلقة بالخمر والفرق بينها وبين خمر الآثرة. بالخمر والفرق بينها وبين خمر الآثرة. نعم. والفرق بينها وبين خمر الآخرة ومراحل تحريمها وأنها مرت بأربع مراحل ولا يكفي الاستدلال لتحريمها بدليل واحد فقط وإنما تجمع الآيات الأخرى ليتبين لك بقيه الأوجه التي حرمت الخمر من أجلها فقد يقول لك إنسان إن قوله تعالى فاجتنبوه لا يدل على التحريم أحسن بارك الله فيك نعم تأمل هذه الآية الله عز وجل عن الخمر بقوله سبحانه وتعالى فاجتنبه قد يتيك إنسان فيقول لك الله عز وجل أمرني بأن أجتنبه شيئا معنى أجتنبه يعني ابتعد عنه قليلا لا يحرمه كما حرم الميتة ولحم الخنزير قد يقول قائل هذا نتكلم عن هذه المسألة بإذن الله بعد فاصل قصير فابقوا معنا يا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها الأخوة مرة أخرى في روضة من رياض الجنة وقد كان كلام سابقا فيما يتعلق بقوله عز وجل إنما الخمر. والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه جاء النهي هنا بقوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه عندما تتأمل هذا النهي بقوله عز وجل فاجتنبوه قد يأتي قائل وقد قيل لي هذا حصل أن اتصل علي متصل من خارج بلادنا فقال لي أنتم تقولون بأن الخمر حرام فلما حرام ليس بحرام وكيف ليس بحرام فقال أبدا ليس بحرام لأن الله عز وجل إنما قال فاجتنبوه والحرمة عندما تؤخذ من قوله سبحانه وتعالى حرمت أو حرام عليكم فهذه تجتنبوا وهذه حرام وحرمت ففرقوا بينهما بدليل أن الله فرق بين هذه وتلك وطبعا لا بأس التفريق بين العباراتين والد ولكن تجتنبوه يعني نجتنب وترك قال لا اجتنبوه معناها يعني ابتعد عنه قليلا لو أنك قاربته مرة من المرات لا بأس يعني كان نجتنبوه يعني مش كويس على ما يعني بالعبارة التي يذكرها ونحن ذلك فحصل كلام في مسألة الخمر وما يتعلق به وأريد الآن نحن الآن في الكلام عن أي مسألة عن أي مرحلة عن مرحلة جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد من جمع الآيات التي تتكلم عن الخمر في القرآن سواء كان الخمر من خمر الدنيا أو من خمر الآخرة يتبين له قطعا ويكينا أن الله عز وجل حرم الخمر بل يتبين له ما الحكمة من تحريم الخمر يعني يتبين له بجلاء ما بينه الله عزوجل في هذا القو في هذا القرآن من تحريم الخمر. قبل هذا أريد أن أقف قليلا عند قوله سبحانه وتعالى. فلنقول لأن كثيرا من الناس يريد مثل هذه شبهه وامثالها في الاعتراض على تحريم أمر ما معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم. معلوم بإجماع أهل العلم من السلف والخلف أن الخمرة حرام بكتاب الله عز وجل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعاء أهل العلم وبالقياس الصحيح وبالذلك لذلك لكن يريد أن ناقف قليلا مع مثل هذا الإرادة الذي يريده حقيقة عدد من المسلمين بسبب ما أورده أهل الاستشراق وما أورده أيضا أهل الباطل عليهم في هذا الباب ولذا يخففون في هذه المسائل ويظنون أن الأمر فيها ليس بالشديد ولا بالعظيم يعني تأمل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لن أتكلم عن الايه هذه بعينها لكن فاجتنبوه تأملها في كتاب الله عز وجل تأملها في كتاب الله عز وجل المنهيات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى بقوله فاجتنبوه ما هي في منها المنهيات التي نهى الله عز وجل عنها أو لا تقربوه مثل ماذا, مثل ماذا؟ اجتنبوا كثيرا من الظن ها والله جميل الزنة. ها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ها ايضا كذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ايضا كذلك ها فاجتنبوا فاجتنبوا الريساء قبل فاجتنبوا الريساء من الأوسان واجتنبوا قول الزور الآن تأمل فاجتنبوا الرجسة مثلا خذ هذه الآية كمثال. فاجتنبوا الرجسة من الأوسان واجتنبوا قول الزور في أحد يقول بأن الرجسة من الأوسان يعني من هي عنه نهي بسيط يعني تقاربه مرة فالرجسة من الأوسان اللي هي أش الأفنان يعني لو قيل فاجتنبوا في الخمر أنها طيب فاجتنبوا الرجسة من الأوسان واجتنبوا قول الزور قول الزور حرام أو حلال هم بإجمع المسلمين والأحد يقول أيضا كذلك النهي عن قربان المال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هل أحد يقول بأن الاقتراب من مال اليتيم بغير التي هي أحسن حلال من المسلمين هل يقول أحدهم بهذا بأنها حلال أبدا مع أنه لم يأتي في كتاب الله عز وجل النهي عنها بلخض ماذا بلخض حرمت ابدا لم ياتي النهي عن القربان ما اليتيم بلفظ فرمت انظر ايضا الزنا اعدنا الله اياكم من كل ذلك ولا تقربوا الزنا هل هناك من يقول بان الزنا حلال لان الله عز وجل لم ينه عنه بلفظ فرمت لا ولا ينبغي أن يكون ذلك أبدا فعندما تتأمل هذه الايات التي نهي عنها بلفظ اجتنبوه بلفظ لا تقربوا، تجد أنها منهيات قد أجمع أهم الإسلام قاطبه على انها محرمة فمن أراد أن يقول بأن الخمرة ليست بمحرمة تحريمة شديدا لأن الله عز وجل لم يحرمها بلفظ التحريم وإنما حرمها أو نهى عنها بلفظ فاجتنبوه فيلزمه أن يقول بماذا أن كل هذه المنهيات أيضا ليست يعني منهيات شديدة وإنما منهيات يقول بأن يلز كذلك النهي عنه ليس نهيا شديدا إنما نهي أسيريا. يلزم أن يقول بأن أكمل الذي أيضًا كذلك لا ليس منهيًا عنه نهي شديدا كذلك الأوتان والأصنام والأرجل وأقوال الزور وغير ذلك كثير. يلزم أن يقول بأن هذه المنهيات إنها عنها نهي شديدًا وهذا لا قائل به أحد من أهل العلم بل من أهل الإسلام لا يقول به وإنما هو التمسك بشيء من حبال الشيطان في هذا الباب. هذا الشخص المتصل ذكرت له هذه الايات قلت له هذه الايات جاءت فاجتنبوا لا تقربوا إذن فهل هذه الأمور ليست محرمة تحريما شديدا في دين الله عز وجل ابحث عن ايه واحدة في كتاب الله نهت عن هذه الأمور بلفظ حرمه لا تجد او حرام لا تجد فما كان منه الا ان وقف وانا هذا الذي اريده منك يا طالب العلم في مثل هذه المسائل يعني لما تجمع الايات في موطن واحد التي تكلمت عن نفض الاجتناب والابتعاد يتبين الحقيقه ان نفض الاجتناب في كتاب الله لم يرد قط لمسألة انك ابتعد عنه قليلا وأن المحرم ليس بالتحريم بال... شديد لا لفظ الاجتناب إذا جاء في كتاب الله عز وجل فإنما يرد في الأمر المحرم التحريم العظيم الشديد يبقى هناك سؤال قد يرد عليك او قد يرد ايضا في ذهنك اذ انتبهت لعيات الكتاب العظيم ويقال لك بانه إذا لما جاء النهي عن الخمر عن الزنا عن الاخ المال اليتيم عن سوء الظن عن قول الزور جاء عنه عنها بهذه الالفاظ وجاء النهي عن الميتة وعن الدم وعن لحم الخنزير بلا قد حرمت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لما يبقى عندك سؤال لكنه الاشكال السابق قد زال ايسا كذلك الاشكال بأن اجتنبوه لا تدل على التحريم الشديد قد زال لأنه قد قرنت بأشياء محرمة يعني باتفاق المسلمين ولا أحد يقول من أهل الإسلام بأنها ليست من محرم تحريما شديدة يبقى فقط سؤال يجب أن تديد عليه او ينبغي لك كطالب علم أن تديد عليه لأنه قد يورد عليك ويقال لك إذن لما جاء النهي عن حرمة في الميتة والدم ولحم الخنزير وبقياً النهي فيه فاجتنبوه في هذه المسائل تأمل هذا في كتاب الله وهذا الذي أريدك أن تجمع الآيات من أجله في موطن واحد عندما تجمع الآيات التي فيها النهي باجتنبوه وعندما تجمع الآيات التي فيها النهي بحرمة سيتبين لك أمر عجيب وأمر غاية في, في, في بيان عظمة في هذا القرآن العظيم أنت الآن عندما تتأمل هذه التي ذكرت لك ونهى الله عز وجل عنها فاجتنبوه تجد أنها أمور تجد أن هذه الأمور جميعا مما ترغبه الناس وتتطلبه وترغب في الحصول عليه الله عز وجل نهاك بهذا اللفظ عن إيش عن الخمر عن الأنصاب عن الأزلام نهاك عن الزينة نهاك عن أكل مال اليتين جمع المال والناس يحرصون حرصا شديدا على هذا المال نهاك عن هذه الأمور بهذا اللفظ لما هذه الأمور أنت بطبيعة الإنسان البشري أنه يريدها يرغب فيها له تطلب يقصدها حريص على أن يحصل عليها بطبيعة بفطرته فجاء النهي عنها بلفظ فاجتنبوه لأن التحريم هنا لا يكفي التحريم هنا لا يكفي وإنما يجب عليك أمران الأمر الأول أن لا تقترفها وهو حرمت عليك ويجب عليك أيضا كذلك أمر آخر وهو ماذا أن تباعد عنها أن تجتنبها لا تقربها اصلا فإذا في لفظ فاجتنبوه لا تقربوا هنا في حقيقة في الأمر هنا أمران أمر بعدم الوقوع وأمر بماذا بال... بالمباعدة أمر بعدم الوقوع وأمر بماذا بالاجتناب بالإبشد... بالاجتناب الذي هو المباعدة, المباعدة. فعندنا إذن عندنا أمران أمر بعدم الوقوع بالشيء هذا وعندنا أمر بالاجتناب والمباعدة ولذا جاء النهي فيجتنبوه في هذا لكن انظر إلى الأشياء التي حرمت بهذا اللفظة التحريب حرمت عليكم الميتة هل الميتة نستقبل عليها بنفسها لا رغبة فيها الميتة تحمل خنزير كذلك بقدرته النفس, النفس السليمة بفترتها لا تقبل عليه كذلك الدم هل الإنسان يرغب في الدم وان يشربه وأن يكره إنما يفعل ذلك من كان منكوسا في فطرته فايضا هذه الاشياء لا تحتاج إلى أن تباعد عنها لان نفسك البشريه اصلا هي تباعد عنها بطبيعتها فيكفي فيها لفظ ماذا حرمت يكفيها فيها لفظ هذا الشريف يكفيها فيها لفظ ايش حرمت لانها لا تحتاج إلى الى مباعده لان النفس اصلا تبتعدو عنها بطبيعتها النفس تبتعدو عنها بطبيعتها فجعل حرمة عليكم ما يتودد هذه الأشياء نفس فكفى فيها أن تحرم عليك لأن النفس لا ترغب فيها أما لو جئت إلى الزنا رضي عباد جئت إلى أكل المال جئت إلى إلى ما يتعلق أيضا بالخمر جئت إلى الأنصاب والأزلام هذه التي تأكل فيها مال الناس بالباطل وهذه الأشياء التي تظن أنها تخدرك بشيء من الغيب نحو ذلك هذه أشياء مراقبة ومحببة إلى النفس فلا يكفيها أن لا تقع كما في الميتة والدم ولحم الخنزير وانما ينبغي لك ان تكونش ان تكون إيش. ماذا بعيد تكون بعيد ان تكون بعيد حتى لا تقع لانك إن اقتربت قد تقع قد تقع فاذا ه... ايهما ابلغ في النهي الان فرمت او تجنبه ايش تجنبه تجنبه تجنبه فبيان هذا متى حين جمعنا جمعنا <تصفيق> الآيات جمعنا النهي فاجتنبوه ج... هذا اللفظ في القرآن جاء على أي نحو وجمعنا لفظ فرمت جاء في القرآن على أي نحو عندما تجمع هذه مع ذلك تبين لك أن النهي فاجتنبوه أبلغ من النهي ب... بحرمت بحرمت من هذا الوجه واضح الكلام نه. نواصل والآيات التي ذكرت فيها خمر الدنيا ومراحل تحريمها، فمنها مثلا ما غير بين الثكر والرزق الحسن ليبين أن الثكر لفرزق الحسن في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون من ثكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومنها ما نهى عن قربان الثلاث حال الثكر فمن أراد أن يشربها فلا يشربها إلا في الليل وفي هذا تذيق لوقت شربها في قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم ثكارا ومنها ما ذلت على حصول الإثم الكبير بها قال تعالى قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ومنها ما صرحت بالتحريم والأمر بتجنبها كما قال تعالى إنما الخمر والمنيفر رجس إنما الخمر والمنيفر والنصاب والزمام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم من سهون وفي هاتين الآيتين الأخيرتين اشتملت على ثمانية أدلة على تحريم الخمر لا ما أستدارك الله. المقصود هنا لما تجمع هذه الآيات. فإنك سيتبين لك المزيد على ما سبق سيتبين لك أوجه كثيرة جدا في تحريم الخمر في القرآن يعني قوله سبحانه وتعالى عن خمر الآخرة لا لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون الآن هنا هذه الآية تأملها لا غول فيها هذا نفي لماذا لأي شيء ما معنى الغول الغول هو الأخذ بشدة الغول في أصل اللغة هو الآخذ بشدة معنى أن معلومة أن خمر الدنيا تأخذ الإنسان بالأمراض فتسبب له أمراض شديدة يعني كأنها تغوله غولا بمعنى أنها تسبب له من الأمراض التي تقيده في حركته تثبت هذا الجسد عما يراد منه من القوة والنشاط والصحة والعافية فهذه الخمر الدنيا ليست كخمر الآخر خمر الآخر لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون فعندما تنظر في هذه الآية ينفي الله عز وجل عن خمر الآخرة أن فيها ماذا أن فيها غول فإذا خمر الدنيا فيها, فيها, غول. فيها غول هذا دليل على تحريمها. إذا كان فيها غول يعني فيها أخذ شديد بالأمراض ونحو ذلك إذا كان فيها هذا فإنه لا يجوز للإنسان العاقل فضلا عن المسلم أن يعرض نفسه لهذا الغول كذلك ولهم عنها ينزفون في الآية الأخرى ولهم عنها ينزفون، فمعنى ينزفون وينزفون هنا ماذا؟ ناهيون عن أي شيء أو بيان لأي حال بالنسبة للخمرة في الآخرة أن هذه الخمر لا تأخذ الإنسان بالشدة والأمراض ونحو ذلك، وأيضًا كذلك لا تنزف إيش؟ العقل الإنسان. لا تذهب عقل الإنسان لا تنزف هذا العقل لا تذهبه، فإذا هذه الخمر في الدنيا ماذا تفعل بعقل الإنسان؟ تذهبه وتفسده وإذا كانت كذلك تذهب عقل الإنسان الإنسان مكلف. فإذا ذهب عقله معناه هو بنفسه أذهب التكليف التكليف عنه هذا لا يجوز له لا يجوز له ولأيضا كذلك هم عنها لا ينزفون ولا ينزفون أيضا كذلك يعني أنه هو يسبب لنفسه لانزف العقل وكذلك أيضا بالنسبة لا ينزفون بمعنى أنها ليس هناك ما يعرض لهذا الشارب في, في الآخرة لهذا الشارب الخمري في الآخرة ليس هناك ما يعرض له من الأشياء التي تجعله يبتعد الخمر بل خمر الآخرة كلما شربت منها كلما زدت رغبة فيها بخلاف خمر الدنيا التي تأخذ الإنسان بأنواع من الأمراض او أنواع من الإنزاف تنزفه قد ذكر أهل الطب في الحديث وذكره قبلهم ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قديما أن الخمر تسبب الانسان كثرة الحاجة إلى الإخراج الفضلات منه خصوصا ما يتعلق بالأشرب ونحو ذلك فهي منزفة له من هنا وهناك لعقله ولجسده وغير ذلك فعندما تتأمل في ما وصف الله عز وجل به خمر الدنيا وما من جهة أنه وصف خمر الآخرة فأثنى عليه بأشياء ونفى عنه أشياء علم أن هذه الأشياء المنفية عن خمر الآخرة هي ثابتة في, في خمر الدنيا لأنها ما أصبحت مدح لخمر الآخرة وخص خمر الآخرة بهذا المدح إلا لأجل أن خمر الدنيا فيه هذه الأمور فإذا عندما تتأمل وتجمع الايات التي في الخمر وتتكلم مع عاقل يريد أن يفهم وأن يدرك لا شك أنك ستصل معه إلى قطعي ثابت يقيني أن هذه الخمر حرام بكتاب الله عز وجل حرام بالسنة الصحيحة الثابتة حرام باجماع اهل حرام بالعقل والفطره السليمه حرام من كل وجه واجمع هذه الآيات تجد أمر جميل وجيد فيما يتعلق بالكلام مع عن, عن هذه الخمر لأن بعض الناس قد بلي فيها بلاء عظيما فما تستطيع أن تنزع منه هذا الأمر إلا بأن تأتيه من كل من كل وجه كما تعلم القرآن مع مع المشركين بالنسبة لمسألة التوحيد جاءهم من كل صوب من كل فوج جاءهم من هنا وهناك من فوق ومن أسفل منهم جاءهم من كل وجه من أجل أن يقرر قضية التوحيد لأن مسألة الشر قد عالقت في في قلوبهم فحتاجوا أن يأتيهم الأمر من كل وجه حين أن تجلس مع شارب الخمر مدمن عليها فما تستطيع أن تقنعه بآية أو آيتين بأن تاتيه من كل وجه تاتيه بالآية والحديث والإجماع والسنة والعقل والفطره ومن كل وجه تأتيه فأنت بحاجة لهذه طريقه قرآنية طريقة قرآنية ثابتة كتاب الله عز وجل بأن يبذل الداعي ما يستطيع من كل وجه حتى يستطيع أن يقنع المخالف بترك هذه المخالفة هو التمث والامتثال للأمر الذي جاء عن الله عز وجل واضح؟ طيب إذن ننتقل بعد ذلك إلى المثال الثالث المثال الثالث ويمكن أن نمثل بهذا التدرج للشريعة في احكامها بالجهاد أيضا فقد مر بمراحلة كان في أول الأمر محرما أي كفوا ثم جاء الإذن به أذن للذين يقاتلون والإذن هنا يدل على أن هناك منعا صابقا ثم قتال من يلين فقط قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ثم جاء الأمر بالجهاد وقتل الكفار قال تعالى فاقتلوهم حيث تقفتموهم ولا يعني ذلك أن هذه الآيات الطابقة قد ذهبت من أصل الاستدلال، بل هي باقية قد يحتاج إليها في بعض العصور والأزمان نعم هذا هو المقصود عندما مثلا تجمع الآيات هذا المثال الثالث الآن تجمع الآيات التي وردت في في الجهاد فانظر إلى أول ما جاء في الجهاد في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آ... آ... قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه الآية فيها أمر ظاهر بيّن فيما يتعلق بالأمر بي... بكف كافي... اليد يعني كف يدك وإياك وإياك والكتاب وإياك وإياك والكتاب وقد ذكر أبو السعود في تفسيره أنه نزل أكثر من 76 آية في كتاب الله عز وجل تنهى عن الكتاب قال بضع و آية تنهى عن الكتاب فتصور أكثر من سبعين آية هذه الآيات جميعها تنها عن القتال وهذا في أول البعثة عندنا أكثر من سبعين آية في كتاب الله عز وجل تنها عن القتال وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من القيم غيره من آله العلم أن كل آية تأمر بالعفو والصفح ولا الأخد بالحسن ونحو ذلك أنها تنها عن تنها عن القتال لأنها لما أمرت بالعفو والصفح إذا فلا قتال ولا جهاد وأذكر ايضا من ذلك قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم وليدين لأنه أمرهم أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكافرين لكم دينكم وليدين معناه أن هذا الأمر إيش هذا هو المطلوب طيب في شيء آخر بعده لا في هذه المرحلة إنما يؤمر, بد إنما يؤمر الداعية أن يقول لهؤلاء الذين عارضوا الدعوة وحاربوها أن يقول لهم إن لكم دينكم وليدين واليدين بدون قتال وبدون جهاد بالسيف ونحو ذلك. إذن هذه المرحلة كانت ثابتة بأنها امتدت يعني مدة طويلة جدا في من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى المدينة بل إنه حتى في المدينة مضت سنتان بدون قتال وإنما بدأ القتال في السنة الثانية. هذه المرحلة يجب أن تنسخ. عندما تجمع الآيات جميعا في الجهاد لا ينبغي أن تقول أن هذه المرحلة قد نصي خطوة وانتهت تماما لا وإنما هي باقية محكمة ولكنها تنزل في, في حينها تنظر إلى الآية الأخرى التي بعدها أيضا والتي جاء فيها الإذن أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلمون هناك إذن في مرحلة يكون فيها الأمر متقارب فما يكون هناك منع ولا أمر وإنما إذن ثم جاء الأمر بعد ذلك بالنسبة للجهاد بأن نقاتل الذين يلوننا يا أيها الذين آمنوا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار بعد ذلك جاء الأمر بكتالي الكفار عموما فاقتلوهم حيث فاقفتموهم هذا التدرج ينبغي أن لا يغيب عن بالك عندما تجمع الآيات جميعا فلا ينبغي أن يغيب عن بالك هذا التدرج فتنتبه إلى آخر آية وردت في كتاب الله عز وجل تنزلت في هذا الشأن فاقتلوهم حيث ساقفتموهم ثم بعد ذلك تقول هذا هو الأمر يجب تتالى المشركين حيث وجدناهم وحيث لقيناهم لا وإنما تأخذ بهذا التدرج نقف عند هذا الحد ونكون هنا قد انتهينا من المرحلة السادسة ونبدأ بإذن الله في الحلقة القادمة بالمرحلة السابعة أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا